ليجذي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وما بثروا تغذينا ليجذي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين